اذن من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا و ن ت و ه اليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا و ص ا ئ ب الدنيا ومتعنا اللهم ب أ س م ا ع ن ا و ا ص ا ر ن ا وقواتنا أ ب د ا ما ا ق ي ت ن ا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل ثارنا ع ل ى من ظلمنا 「そして私たちのために生きていることはないです。私たちのために生きていることはないです。私たちのために生きていることはないです。 موسوعه النابلسي ا يخافك للعلوم إنا نسألك الجنة الاسلاميه ل بك l e a h ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنا ل ل ه م لا تدع لنا ذ م د ا إ ل ا غفرته ولا همنا إ ل ا ف ر ج ت ه ولا دينا إ ل ا قضيتا ولا مريضا إ ل ا شفيتا ولا مبتدا إ ل ا عافيتا ولا ظالما إ ل ا قصمتا ولا م غ م ا ولا حاجة موسوعه ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة س ي للعلوم رضا ا فيها ا ت الاسلاميه ه ا ك إ ي موسوعه ا ا يباشر ن ا ا ل ل ه م آ ت ن ا ا ل ح ك م ة ا ل ل ه م آتنا ا ل ح و م الاسلاميه اسماء ي الله ا بما يضم ا ل ن ا س واغفر ل ن ا ما أعلمنا برحمتك شر الجنة والناس برحمتك يا اللهم ن ة ا انا ن س أ ل ك ر ح م ة لا تبقي لنا ب و س ا وغنى لا يبقي لنا فقرا ونصرا لا يبقي لنا ذلا و ق و ة لا تبقي لنا ضعفا يا رب ا ا ل ل ع م ي ن و ع ن ا من ا ل ن ا ر ر يا ب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ل ه اهد م نساء ا ل م س ل م ي ن ا ل ل ه م ا س ا ء ا ل م س ل م ي ن اللهم اجعلهن هاديات مهديات ر ا ض ي ا ت وارضيات حافظات للويب لما حفظ الله اللهم ق ه ن التبرج والسفور اللهم ق ه ن التبرج والسفور ومنكرات الاغلى اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل س ل ل ي ا م ن ا وقيامنا اللهم تقبل س ي ا م ن ا وقيامنا يا رب العالمين اللهم إ ن ا نعوذ بك ان نكون بك مقترين وعلى حدودك مجتنبين و ب أ و ا م ر ك مستخفين اللهم عليك بمن استخف ب أ و ا م ر ك اللهم عليك ب م و س ت خ و ا ع و ا ل ن ا ب ح د د ودينك و ك و س ن ن ة ب ي ك ص للعلوم ى ا ل ه ي ه س ل ا ل ل ه إ ن ا نبره إ ل ي ك م ن ص ل ي ه ف انهم شردين طلي ل اللهم عليك بمن يستهلك اللهم عليك بهم فانهم لا يجوزونك أ ر ن ا في ه م يوم من السوداء ارنا في يوم من السوداء اللهم ع ل ك م و ا ل س ل م و ا ل ي ا إ ل ه ن ا من خ ب ل د ي ن وحمي حوزة ا ل د ي ن ا ل ل ه م ع ل ي ك ب أ ع د ا ئ ك أعداء ا ل د ي ن ا ل ل ه م ع ل ي ك ب أ ع د ا ئ ك أ ع د ا ء الله د ي يا ن ا رب ع ا ا ل ل ل م ي ن م إ ن ا نعوذ برضاك من س خ ط ك وبمعافاتك ن ى وبك منك ما نحصي ث ن ا ء عليك أ ن ت كما أ ه ن ي ت ع ل ى نفسك وصلينا ا ل ن ا وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن